تَخَذُونَ اَايْنَ لَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا أُولَئِكَ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 إِدْ تَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِبُّ الشَّيْطَانُ أَلَا إِنَّ حِبَّ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاسِ نَ الله وَاصُلَهُ أُولائِكَ فيِي الأذَلّ كَتَبَ اللههُ لَأَغْلبًا أَن وَسُل إِ الله فَو عذ